توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الثالثة من مسائل الآية الثالثة والثلاثين بعد المائتين من سورة البقرة وكان الإمام يشرح فيها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن صدق الله العظيم صدق الله العظيم فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام إن على الوالدات رضاع أولادهن وهو عرف يلزم إذ قد صار كالشرط إلا أن تكون شريفة ذات ترفه فعرفها ألا ترضع وذلك كالشرط وعليها إن لم يقبل الولد غيرها واجب لاختصاصها به فتح الله عليك يا ولدي فتح الله عليك والآن نستطيع أن نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي فهي بنا إلى كتابه الجامع لأحكام القرآن سبحان الله <تصفيق> <تصفيق> المسألة الرابعة يا إخواني قوله تعالى حولين أي سنتين من حال الشيء إذا انقلب فالحول منقلب من الوقت الأول إلى الثاني وقيل سمي العام حولا لاستحالة الأمور فيه في الأغلب وقوله تعالى كاملين قيد بالكمال لأن القائل قد يقول أقمت عند فلان حولين وهو يريد حولا وبعض حول آخر قال تعالى فمن تعجل في يومين وإنما يتعجل في يوم وبعض الثاني وقوله تعالى لمن أراد ان يتم الرضاعه دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتما فإنه يجوز الفطام قبل الحولين ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع فلا يجب على الزوج إطاء الأجرة لأكثر من حولين وإن أراد الأب الفطم قبل هذه المدة ولم ترضى الأم لم يكن له ذلك والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين المسألة الخامسة انتزع مالك ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة وروى ابن الحكم عنه الحولين وزيادة أيام يسيرة قال عبد الملك كالشهر ونحوه وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال الرضاع الحولين والشهرين بعد الحولين وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة فهو من الحولين وما كان بعد ذلك فهو عبث. وحكي عن النعمان أنه قال وما كان بعد الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاع والصحيح الأول لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وهذا يدل على ألا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين وهذا الخبر مع الآية والمعنى ينفي رضاعة الكبير وأنه لا حرمه له وقد روي عن عائشة القول به وبه يقول الليث بن سعد وروي عن أبي موسى الأشعري أنه كان يرى رضاعة الكبير وروي عنه الرجوع عنه وسيأتي مبينا في سورة النساء إن شاء الله تعالى المسألة السادسة قال جمهور المفسرين إن هذين الحولين لكل ولد وروي عن ابن عباس إن أنه قال هي في الولد يمكث في البطن ستة أشهر فإن مكث سبعة أشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه اثنان وعشرون شهرا فإن مكت تسعة أشهر فرضاعه أحد وعشرون شهرا لقوله تعالى وحمله وفصاله تلاثون شهرا وعلى هذا تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاع ويأخذ الواحد من الآخر المسألة السابعة قوله تعالى وعلى المولود له أي وعلى الأب ويجوز في العربية وعلى المولود لهم كقوله تعالى ومنهم من يستمعون إليك لأن المعنى وعلى الذي ولد له ولفظ الذي يعبر به عن الواحد والجمع كما تقدم المسألة الثامنة قوله تعالى رزقهن وكسوتهن الرزق في هذا الحكم الطعام الكافي وفي هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه وعجزه وسماه الله سبحانه وتعالى للأم لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع كما قال وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم لأن الغذاء لا يصل إلا بسببها وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولديه الأطفال الذين لا مال لهم وقال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبه وقد قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف والكسوة اللباس وقوله تعالى بالمعروف أي بالمتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا افراط ثم باين تعالى أن الإنفاق على قدر عين الزوج ومنصبها من غير تقدير مد ولا غيره بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها وقيل المعنى أي لا تكلف المرأة الصبر على التقطير في الأجرة ولا يكلف الزوج ما هو إسراه بل يراعى القصد المسألة التاسعة في هذه الآية دليل لمالك على أن الحضانة للأم فهي في الغلام إلى البلوغ وفي الجارية إلى النكاح وذلك حق لها وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي إذا بلغ الولد ثماني سنين وهو سن التمييز خير بين أبوي فإنه في تلك الحالة تتحرك همته لتعلم القرآن والأدب ووظائف العبادات وذلك يستوي فيه الغلام والجارية وروى النسائي وغيره عن أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له زوجي يريد أن يذهب بابني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ أيهما شئت، فأخذ بيد أمه وفي كتاب أبي داود عن أبي هريرة قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبه وقد نفعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهم عليه فقال زوجها من يحاقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أحدهما شئ فأخذ بيد أمه فانطلقت به واختلفوا في تخييره إذا ميز وعقل بين أبيه وأمه وفي من هو أولى به قال ابن المنذر وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة للخالة من غير تخيير روى أبو داود عن علي قال خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة فقال جعفر أنا آخذها أنا أحق بها ابنة عمي وخالتها عندي والخالة أم فقال علي أنا أحق بها ابنة عمي وعند ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها فقال زيد أنا أحق بها أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا قال وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أم المسألة العاشرة قال ابن المنذر وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ألا حق للأم في الولد إذا تزوجت كذا قال في كتاب الأشراف وذكر القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة له عن الحسن أنه لا يسقط حقها من الحضانة بالتزوج وأجمع مالك والشافعي والنعمان وأبو سور على أن الجدة أم الأم أحق بحضانة الولد واختلفوا إذا لم يكن لها أم وكان لها جدة هي أم الأب فقال مالك أم الاب أحق إذا لم يكن للصبي خاله وقال ابن القاسم قال مالك وبلغني ذلك عنه أنه قال الخالة أولى من الجدة أم الأب وفي قول الشافعي والنعمان أم الأب أحق من الخالة أشار الإمام يا عم في درس اليوم إلى قول ابن المنذر إن كل من يحفظ عنه من أهل العلم أجمع على ألا حق للأم في الولد إذا تزوجت نعم يا ولدي وقد قدم لنا الإمام الأدلة على ذلك نعم يا نعم. عم لا حرمني الله من علمك وفضلك ولن أطيل عليك أكثر من هذا فأنا أعلم كثرة مشاغلك اليوم يا ولدي لا يشغلني شيء عن حديث العلم لكن انصري في الآن في رعاية الله وأمنه